ليه وإلا لا تشد الركائب ومنه وإلا فالمؤمل خائب وفيه وإلا فالغرام مضيع وعنه وإلا فالمحدث كاذب روبى الغفر <تصفيق> إلهي أذبت الخطا ساعيا لعفوك يا أكرم الأكرمين إلهي شقيت بذنب الأليم فأرجو بلطفك برد اليقيم إلهي أذبت الخطا ساعيا لعفوك يا أكرم الأكرمين Ilahy, شقيت بذنب alim Fajrju blokfika, برد yakim Ilahy, أنا العبد, من لي سوا Ilahy, غاب نورك موتي أحنوا إلى رشفة من سنا، أحنوا إلى رشفة من سنا لتجلو بها كل هم يبين إلهي إلىه أنادي إلهي جميل النداء كعذب الرنج. يجيش بصدري جسام الذنوب تجيش بصدري جسام الذنوب وعلى القلب مر السنين وان زمانا من العيش يبكي بداخله الروح هل من معين مل اكرمي ذنوب بغزار جرى سيلها ذنوب بغزار بحقك فعل مشين ولم ادري أنك جزل العطاء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 العبادة ذلا تجدد عهد العبادة ذلا في الغافلين إلهي يا أعلم أني ذليل فأرخيت بالذل هام إلهي ساعيا لعفوك يا فكيف الفؤاد إذا أوصدت من الله أبواه رفع لنين فأعطي الفقير السعادة يا حيا لموعد لقياك حتى يحيي في رحابك عز المنا فللقى ما بقرب الأمين لنا في رحابك عز المنار الحياة وأشربها بأخرى دار الفلاح المكي يا طا يا شقيت بذم بالطفك برد اليقين جئت بذنبي الالم فارجو بلطفك برد اليقين الهي اذبت الخطا ساعيا الهي اذبت الخطا ساعيا الهي اذبت الخطا ساعيا